فأغرقناه، فأغرقناه، ومن معه جميعاً، وقلنا من بعده لبني إسرائيل سكنوا الأرض. فإذا جاء وعد الآخرة، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، جئنا بكم لفيفا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا في وَكآ فَقدهُ لتقأهُ عًَا الناس على مُكس لتقأهُ على الناس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 وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أو ادعوا الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى ايما تدعو فله الأسماء الحسنى